تُم مِنَ الخاسرين فان يصبروا فالنار مد ولهم وان يستعذوا فما هم من المعتذبين وقيدنا لهم قرنا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 وما يلقاها إلا دُحض عظيم وإنما ينسغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعد بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر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 لا يقول النهدي وما أظن الساعة قائمة ولا أوجعت إلى ربي إنني عدده للحسن فلن ننبأ أن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفوا بما عملوا ولنذيقنهم من عداد خليط